الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدن الصراط المستقيم صراط لا ما جَعَلَهُنَّ O. Oh. وسيق الذين اتَّقَوا ربهم إلَى الْجَنَّةِ زُمَرٌ uh oh. Ja hei,